قَوْلُ اللَّهِ وَالشُّطَّانُ بُطُونُهُ بِسْمِ اللَّهِ قال هذا ố và الذين كانت أع... Let it go, Amen. Um, Yes, yeah, I got it. All of the Oh! All Thank yeah. yeah. لفضيله <تصفيق> الدكتور